ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ذلك من التشريف له صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله لعمرك مبتدا خبره محذوف أي لعمرك قسمي وسمع عن العرب تقديم الراء على اللام في لعمرك فتقول فيها رعملك ومنه قول الشاعر رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق وقوله لفي سكرتهم أي عماهم وجهلهم وضلالهم والعمه عمل القلب فمعنى يعمهون يترددون متحيرين لا يعرفون حقا من باطل ولا نافعا من ضار ولا حسنا من قبيح واختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هؤلاء بناتي في الموضعين على أقوال أحدها أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط ولم يرد إمضاء ما قال وبهذا قال عكريمة وأبو عبيدة الثاني أن المراد بناته لصلبه وأن المعنى دعوا فاحشة اللواط وأزوجكم بناتي وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزا في شرعه كما كانت بنات نبينا صلى الله عليه وسلم تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف وقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص بن الربيع أرسلته إليه في فداء زوجها أبي العاص المذكور لما أسره المسلمون كافرا يوم بدر والقصة مشهورة وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر وابن الربيع صهر هادي الملة إذ في فداه زينب أرسلت بعقدها الذي به أهدتها له خديجة وزففتها سرحه بعقدها وعهد إليه أن يردها له غدا إلى آخره القول الثالث أن المراد بالبنات جميع نساء قومه لأن نبي القوم أب ديني لهم كما يدل له قوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي قراءة أبي بن كعب وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وروي نحوها عن ابن عباس وبهذا القول قال كثير من العلماء وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى أما القرينة التي تقربه فهي أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم فيتعين أن المراد عموم نساء قومه ويدل للعموم قوله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وقوله أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ونحو ذلك من الآيات وأما القرينة التي تبعده فهي أن النبي ليس أبا للكافرات بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين كما يدل عليه قوله النبي أولى بالمؤمنين الآية وقد صرح تعالى في الذاليات بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد وهم أهل بيت لوط وذلك في قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه لوطا وعظ قومه ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه وعرض عليهم النساء وترك الرجال فلم يلتفتوا إلى قوله وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال لوط لو أن لي بكم قوة الآية فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء وبيّن في القمر أنه تعالى طمس أعينهم وذلك في قوله ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته